111. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 112. وأمرت لأن أكون أولى المسلمين 113. قل إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 114. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاترين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين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 الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم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 ما يخرج به ذرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب